فَلَنَقْصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِيْدُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُؤَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَلَا دَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْقُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعٌ إِلَاحِيمٌ قَالَ فِيهَا تَحِيُّونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا أضلنا فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكلهم ضعف ولا تلّا تعلمون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 الافيض علينا من الماء أو من ما رزقكم الله فقالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولع به وغرتهم الحياة الدنيا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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 فتولَّا عنهم وقَالَ يا قوم لَقَدْ أَذْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَلَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَينَ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْكُنَّ كارهين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 وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّعٍ إلَى عَلَّهُمْ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 أَوَلَمْ يَهِدِنَّ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ أَصَبْنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى قَالُوا يَا مُوسَى دُعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجاد لي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين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 وعلى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 فَجَعَلْنَا مِن مَّكَانِهِم مَّنَازِلَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا حَاضِرَةَ الْقَضِيَّةِ وَكُنُوهُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّتًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إلَّا أَتِيهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعَوْا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ لَذُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ حَبِيكُمْ أَوْ مُعْدِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مادرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فدم ما نسوا ما ذكرو به أن جينا الذين ينحون عن الصور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَدَوْا عَلَىٰ مَنَّهُ عَن قِبَلِهِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَابْتَدَعْنَاهُ رَبُّكَ لِيَبْعَثَ عَلَيْهِمْ إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَنَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشيطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهُ وَقَالَ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 كهم الغافلون وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون.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 قتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعده، يسألونك كأنك حفيد عنها، قل إنما علمها من الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَالَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحَاً لَإِمَّا أَتِيتَنَا صَالِحَاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَاً جَعَلَ لَهُ شُرْكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فتعالى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثانكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهداة لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون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 وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْمِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وله وله يسجدون